من قلبه يصلي كتير صلى الشعب وإبليس حربه بيسوع غلبه صنع الخير على الأرض روحاني وداي ولما لحقت في يوم اخر فاضيله كثيره ما ما تعدوا ده ما اتخدوا الله طب I the... ما بيحصل عمره مخاف زي السكر عمره ما كشر بالليل ليس هر لي وعمل معجزات وعجاية Oh. <laughs>